شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد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 هَكْمَا وَلا تَجْعَل مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَسَأْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ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 سالهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما عم يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِم مِ شَيْ إ اللَا يُسَِّح بِحَمدِجِ وَلَِ ل تَفقَهَُ تَسبحَهُم إَِّهُ كَنَ حَلمًَا وَإِذَا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة من يفقه هو وَفِي آثَارِهِمْ قُرْءَانٌ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ وَاللَّوْ عَلَى آدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يستمعون إليك وإن هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وأرفاتنا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 يشأ أرحمكم أو يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفًا فَاضْرِبُوا عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِآيَاتِنَا إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَةٍ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 قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن, لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن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 وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنْ الْغَمِّ أَرَدتُّمْ وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ كَفَرًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أمَ مِنتُمُ أَ عدَكُ ف تَرَةَ نُخْلََ فَيُسِلَ عَلَكُم قاسِ فَ مِنَ الرح فَيُغَرقَكُمْ بِمَاكَفَرُوتُم ثُمَّ ل تَجِدُون لَكُمْ عَلَي مَا بتَب اللہ Allah...